لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا ال سَادَتَناَ وَكُبَر أنا فَأَبَلونَ السَّبلَ رَّنا آتِهِم بعفَنِ منِ العذا آتِهِمْ بعْسَينِ مِن العذاَابِ والْعَنهُم لَنن كَب يا وَمَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَبِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ على السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فأبين أن يحملن ما وأشفق منها وحملها الإنسان إنه كان ظله جهولا